بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسرون العسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأن ناراً تلظى لا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتق الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى